الذي في البر يقول سنيل دوات الترابطنا يقول سنيل قال لي يا ظاه مهرها الأرواح كم حب الرح يا عشيق القتلى كم حب الرح يا عشيق القتلى دتي عني سوف تمنى عني حبكم فني عني سوف تمنى سوف راحوا عني وارحام